اتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين ف إ ن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أ ن الله عزيز حكيم